لمن كان ولن Allah Ve <gülüyor> more. Um. Yes yeah. Yes! Yeah. wa Yeah. What may Quan u مِنْ إِنِ اتَّقَيْتَ نَفْسَكَ فَلَا تَخْبَأْ نَبِيلَ الْقَوْلِ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْ قَوْلًا مَا Well, Allah'a